الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه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 اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه, حي على الصلاة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 نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الحي القيوم الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قيوم السماوات والأرض القوي العزيز القوي العزيز القاهر فوق العباد جبار السماوات والأرض لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول الحمد لله وكفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك بعد الرضا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يفترون الله اكبر الله اكبر الله اكبر من كل ساحر وساحره الله اكبر من كل ساحر وساحره الله أكبر من كل عاقد وعاقده الله أكبر من كل عاقد وعاقده الله اكبر من كل نافث ونافثه الله أكبر من كل نافث ونافثه الله اكبر ممن عقد العقد الله اكبر ممن كتب ونفث ودفن الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر من كل السحرة الله أكبر مما يعقدون ويعملون الله أكبر من كل ظالم الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله اكبر من كل حاسد وحاسده الله اكبر من كل عائن وعائنه الله اكبر من كل عائن وعائنه الله اكبر من كل عين اللامه الله اكبر من كل عين اللامه الله اكبر من كل عين اللامه الله أكبر من كل مارد ومارده الله أكبر من كل عاشق وعاشقة الله أكبر من كل عاشق وعاشقة الله أكبر من كل معتد أثيم من كل معتد أثيم الله أكبر من كل باطل الله يمحق كل باطل الله يدحر كل ظالم الله يدحر كل ظالم انه هو القوي العزيز بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم من كل نفس او عين حاسد الله يشفيكم بسم الله ارقيكم بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس من شر كل نفس من شر كل نفس من شر كل نفس من كل نفس عين حاسد, عين, حاسد عين حاسد او عين حاسد أو عين حاسد او عين حاسد او عين حاسد الله يشفيكم بسم الله ارقيكم واعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه اعوذ بكم كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر عباده ومن شر عباده ومن همزات ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ بك رب ان يحضرون ويعذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فيها وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ وَمِن شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من انفس الجن عافنا من انفس الجن واعيون الانس عافنا من انفس الجن واعيون الانس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرف لام الكتابابُ ل رَيبَ فيِي هُدَلّمُتَّقين الذيينَ يُؤمِنونَ بالِالغَبِ وَُقمونَ الصَّلا وَقمونَ الصَّلا وَقمونَ الصَّلاةَ وَمَِّا رجَقنَهُم يفِقُون والَّذِينَ يُؤمِنونَ بِمَا أُنجِلَ إلَكَ وَما أُنجِلَ منِن قَبلِك وبالآخرتهم يوقنون وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون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 الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَشِعََّتْ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشِعََّتْ كُرْسِيُّهُ والأرض، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وَلَا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 انْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَِّ رَبَّكُم اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ فيِي سِتَّةِ أَيا مِن ثمُ سْتَوىعَ العْش يُغْش اللييلَّه رَطُلُبُهُ حَثثَا وَالشَّممسَ وَقَمَرَ وَ نجمَ مسَخَاتِ بِأَمْرِهِ أَل لَ الخَلْقُ وَأَمْ أل لَ الخلقُ وَالأَمر, ألا له الخلق والأمر الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين وَلَا تُفْسِدوا فيِي الأررضِ بعد إِسلَاحِهَا وَدع خَوْفَ وَقَمَ وَلَا تُفْسِدوا فِي الأررضِ بعد إِسْلَاحِهَا وَدعوه خَوْفَ وَطَمَ إَِّ رَحْمَةَ اللهَّهِ قَربٌ مِنَمُحسنين إَِّ رَحمَةَ اللهَّهِ قَبٌ مِنَمُحسِنين. قريب من المحسنين افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان لا ترجعون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 إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا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 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَحفظ مِ كلُّ شيءَيطانان مارِد ل سونَ إ المَلاءِ الألى وَُقذَفون وَُقذَفون وَقذَفونَ مِ كلُ جَبٍ دُحور دحور دحور دحور دحور وَلَهُم ذَابُ دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب, فأتبعه شهاب ثاقب يا شَرَ الجِّ وَالْإِنسئِنِ استتطاتُم أَنْ تَفُضُ أن مِنْ أَقطارِ السَّمواتِ وَالْأَرض يامَا شَرَ الْ الجِّ وَالْإِسئِنِ استاستطاتُم أَنْ تَفُذُ مِنْ أَقطارِ السمواتِ وَالْأَْرضِ فَفُضُو ل تَفُضُونَ إِللاا بِسُطان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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبللا رأته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبللا رأته خاشع.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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِنَّكَ لَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هو إلا ذكر وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا سِحْرٌ هَذَا سِحْرٌ هَذَا سِحْرٌ هَذَا سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ, ولا يفلح الساحرون, ولا يفلح الساحرون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وَماَا أُنزِل على المَلَكَْنِ بِبابِهاروتَ مَرُوط وَماَا يُعَِمَانِ مِنْ حَدٍ حتىَ يقُاء إِ م نَحْنُ فِثْنَةُ فَل تَكفُر فَتَعلمُونَ مِنْهُ ماَا يُفَرِقُون بِهِ بَين المَرْأِ وَزَوجه فتَعَلمُونَ مِنْهُ ماَا يُفَّقُونَ بِهِ بَين المَرْءِ وَزوجِه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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ <تصفيق> السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان الله سيبطله ان الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبقلَم كانوا يعملون وَوبقلَم كانوا يعملون فغُلِبُ هنا لكَ وَ قَلَ صغرين فَغُلِبُ هنا لِك قلَ السحرة ساجدين فق السحرةُ ساجدين. وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح, ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا قالوا آمنا برب هارون وموسى وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر, ويقولوا سحر مستمر قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرن ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان تتبعون الا رجلا مسحورا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده تمم لساني يفقهوا قولي أَوْعَى فَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحٍ عُقْدَةُ نِكَاحٍ عُقْدَةُ نِكَاحٍ عُقْدَةُ نِكَاحٍ عُقْدَةُ, النكاح عقدة, النكاح عقدة, النكاح عقدة النكاح مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ مَا ما يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مّنثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعل الله هباء منثورا وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب ساحر كذاب ساحر كذاب, كذاب وجاؤوا بسحر عظيم وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ, إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت عفريت عفريت, عفريت قال عفريت من الجن انا اتيك به قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين واني عليه لقوي واني عليه لقوي امين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 فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فسيقولون بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ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 كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المحراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا لك أَنَّ لَكِ هَذَا أَنَّ لَكِ ان لك هذا ان لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون من العيون من العيون فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيهما عينان تجريان ايمان عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان فانفجرت منه 12 عشرة فانفجرت منه 12 عينا 12 عينا 12 عينا فوجدها تغرب في عين حمئه فوجدها تغرب في عين حمئه في عين حمئه في عين حمئه في عين حمئه فوجدها تغرب في عين حمئه فوجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما شوفيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير وَتَمَ اللهَّهُ على قُلوبِهِم وَلَ سَمعهِم وَلَ أَبَصَارِهِمْ غِشَوَ وَوع أَبصَارِهِمْ غِشَوَة وَوعلى أَبَصَارِهِمْ غِشَوَ وَلَهُذَابُ النظِيم يكَادُ سَنَبَقِهِ يَذهبَُ بالِالْأَبِصَار يذهب بالِالْأَبصَار يذهب بالِالْأَبصَار. فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ وَلا تَتَمَنَّو وَلا تَتَمَنَّو ما فَضَّلَ الله بِهِ بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وأسأل الله من فضله وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك قال يا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطانه للانسان عدو مبين فلما رايناه فلما رايناه فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك ان هذا الا ملك كريم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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فِي زِينَتِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا, يا ليت لنا, يا ليت لنا مثل ما أوتي إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيناهم فَهُمْ لا يُبْصِرون فَهُمْ لا يُبْصِرون ولو نشاء لتمسنا على اعينهم لتمسنا على اعينهم لتمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون يعلم خائنة الاعين يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 فَأَشْرَبَ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَني خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تعرف في وجوههم نظره النعيم تعرف في وجوههم نظره النعيم نظره النعيم وجوه يومئذ ناضره ناضره وجوه يومئذ ناضره فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين فنظر نظره فنظر نظره فنظر نظره في النجوم فقال إني سقيم فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصره ترى من فطور ثم ارجع البصرترتين ينقلب اليك البصر خاسئا ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير أَلَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ الناظرين فَلَمَّا رَأَوْهَا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ, على أعين الناس عَ أَعيُون النَّاسِ عََّهُم يَشَدون وَلَقَدِجَعََّا فيِي السَّمائِبُجَو وَزََ النَّهَال النَّظِرين وَزَيَ النَّهَ النَّظِرين وَوزَيَ النَّهَ النَّظِرين وَحَفِظْنَاه م كلِّ شَيطونِ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أليم واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميت وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي في البطون كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي البطون كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَالْمُهْلِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْحَمِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ, صبوا فوق رأسه ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يَسْهَرُ بِهِ ما في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 وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق اذ ذلك خير نزلا ام شجره الزقوم ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عذاب ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار, فيه نار, فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نق فيه نار فيه نار فاحترقت قالوا حرقه قالوا حرقه قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرقنه لا نحرقنه لا نحرقنه لا ثم لننسفنه في اليم من وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأََّا كُا نَقدُ مِنْهَا مَقاعدَ للِسَّمَع فَمَيْ يَْتَمِعِ الآننَ يَجددلَهُ شِهابَر الرَّصَدَا يَجدِلَهُ شِهَا بََّصَدَا يَجدلَهُ شِهابَ الرَّصَادَا قَا فَخرج مِنْهَا فَإَِّكَ رَجِيم قَا فَخْررجْ مِنْهَا قَا فَخرج مِنْهَا. قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذؤوما مدحورا قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا ان نجن جنما منكم اجمعين قال فانهبط منها قال فانهبط منها قال فانهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها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 والَّذ خَبُثَ لا يخرج إلا نَكد والَّذِي خَبثَ لا يخرج إلاا نَكِدَ لا يخرج إلاا نَكدَ يَوْم يَيسَعونَ الصَّحَتَ بِحقََّّ ذَلِكَ يَومخروج ذَلِكَ يَومخر ذَلِكَ يَومخروج.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 الزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده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 وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ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 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ الله غفورا رحيما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فَهُوَ يَشْفِينِ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ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 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم من قبل مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ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 سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَرَشَّاوَجُوهُ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ هَذَا بَلَاغٌ, للناس هذا بلاغ للناس وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من بعده مصدقا بين يديه مصدقا لما بين يديه مصدقا, بين يديه, مصدقا بين يديه يهدي إلى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم <تصفيق> يا قومنا يا قومنا يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به اجيبوا داعي الله وامنوا به اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من يذرو ويجركم من عذاب اليم وَمَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرض وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَن لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ